في كل عيد ألتقي بأحبتي، فمتى عناق مدائي يأتيني؟ في كل عيد أرتوي بقصائدي، فمتى صهيل ما أدني يرويني؟ في كل عيد ألت. بأحبتي, بأحبتي فمتى علاق مدائن يأتيني, يأتيني في كل عيد أرتوي بقصائدي, بقصائدي فمتى صهير مآل يرويني, يرويني في كل عيد أستبيح مدامعي فمتى سأشرب من كؤوس حنيني نحن الذين يقيم في أوجاعهم عيد يفتش عن صلاح الدين في كل عيد ألتقي بأحبتي, بأحبتي فمتى عناق ودائني يأتي بقصائدي بقصائدي فمتى صرير ماء بني يرويني يميني